ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلب التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 فقد كذبوك بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنكم لا يكونوا الطعم ويمشون في الأسوار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 فوسجم وعتو عتوٌ كبيرة يوم يرون الملائكة تلبشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا رَقَدْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَائَةً مَنْثُورَةٌ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 ورض اللعج ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جن مألاك شر مكان وأضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدم مرنا ثم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرق لهم وجعل لهم للناس آية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 ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطعي الكافرين وجاهدهم بجهاد كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 إبروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وأنه يرى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 يضاف لقول العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مجانا إلا من تاب وأمن إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما